قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ولو ترى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا رجن نَعمم صَالحًا إِ موتِنُ وَلَ شِئن ل آتَينَا كلُ نَفْسهُ داهَا وَ حَقق قَوْل مِن وَ حَقق القَوْل مِن لَ مِنَ الجَّةِ وَالن نسي اجمعي فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا اننا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما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 وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ به مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ العذاب لعلهم وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّا تَكِرُّ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ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 Kələdirirəm idə Ehdə estilm solus drop Nu hər və xoq oqlataq. Azərəb onlarə İmândanelson Nachtlərəy indiridəm kiallədi snəsiylədi şeydir. Azərəqdirirə təştiradır təşkil� تظهرون